تفسير سورة المزمّل بسم الله الرحمن الرحيم وحاكو بالله بيا مقع إلهي نحريسة قود يمدى قارهانات بل نحريسة يا أيها المزمّل كان مردي سيسقطوا دبيا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام قم الليل إلا قليلا استاج تكسللة للهبانكدا وحير موان يصفه أو ي قص منه قليلةهبانك كي ستك مكقامام وحير أو زد عليهه رت للقآن تررتلة أما كبه دي قرآنك وآخر سيك لديك ديغان سنلقي عليك قولا فقيلا أنك يكو سود الجن هذا العلوس وقرآنك إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا هبينك الساعه هذه سولتو كدو ايا كدران سامينتا قلبك كنا توسن او داهده ان لك في النهار سبحا طويلا مالنتي دو وحا كو سغنادي ان اد قبستد وحا دونتد دو ودنهاغا وذكر اسم ربك وتبت إليه اليه تبتيلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بد ربي قد ذكرني سي عبادتي سونا اله درت غيتان رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فتخذه وكيلا قَرَّح كَسَبَحِي يَقَرَّحُ الدَّعْبَ اللَّهَ يَا اسْكَلَ اسَغَ مَوَيَّ إِلَهَ كَلَنَ مَجْرُوَ إِكَيْلَ وَكِيلَ عُسْكَدُ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا كُنَ سَمِر وَحَيْشَاقِ جَالَدُ سِقُرُحَ سَنَ أُهَجْرُ وَدُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النِّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا إذْ كَانَ دَأَنَا أَنَّهُ يَكُونَ بَيْنِي حَقَّ الْنِعْمَةِ سَنَخْيَرُ نَسُوَ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ لَمْ وَجَحِيمًا أَكْتَ نَدُوحَا عَلَى الدِّبَابِ جَحِيمُ وَطَعَامًا ذا غصه وعذابا اليما ينتلق مرقده يا عذاب درن او حنوجيا يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ومالت ذلك يبوره قلقلن بورهنا اين قم بعاد سعده أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا أنّقا إذين سو درني رسول دكم اخراتي كعاية فرعون رسولك ونبي موسى عليه السلام فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيْلًا فِرْعَوْنَ وُعَاسِيَ رَسُولَ كِيووانَ هَلَاقْنَي أَوَانْ قَبَلْنَي قَبَشَدَّرًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجَعَلُوا الْوِلْدَانَ شِيبًا نفتي نسي ديباد وقبت بادينيسان هداد قالودان مالين عذاب أم فطر به كان وعده مفعولا سمدونا مال انتسدرت يديل دلل لاعيب لنقاتك الله نو وحده ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا شجد. الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله سورة المزمّل ومكيّة اللباتان أيضا ضيّيّنك كوّبنتي وانا السورة دا صدّحة الدواتان هذه الله سبحانه وتعالى أحفر رسولك أنه صلى الله عليه وسلم إنه دادك حقا قارسية عبادتنا كدّ غارahan salaatul leelka yaa inu badiyo xuska ilaahi aadoon ka iskale eey mudan kali geesin la aabudo Allah wuxuu amray nabiga keen sallallahu alayhi wa sallam inu Allah tala saarta dibkana uu aad ka isto gaaladana ka hejrodo انما الرسول صلى الله عليه وسلم يدي سر الرسول انكم اقراتي فرو سدان اوو دري النبي موسى عليه الصلاه والسلام فرعون مركب بيليين الله سبحانه وتعالى ايا قبط قبا شدرا هذا بوالك وحقر دوان وان قت سنا ديار ما لينت قيامه شيدوينك بدن جيران وحانا لغ مارمان الله أكتسى سبحانه وتعالى وان لغ سميست وصلى الله على نبينا محمد In rabbeke ja allemu enne kete umu edene mi fulu teile ili uenis fehua fulu Alim anla tehtu, فَتَابَ عليkem, fakrõu مَا teisr min القرآن. Alim anla seikoon min kem morda, või فِي on või مِن on või kõrõnud on või kõrõnud. Wee harune ju patilune fi sebili lehi fepara saramin, wee apti mussalete, wee tuzakete, wee aparidullahe parban انفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ربقا وحو أغيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناتو كان يسوها بينكي سدح ميلود مركي لوردقو اللبان ميلود وحكير يا ايلا تكنيسهبنكنوسكي يا سدح ميلودميل يا انكوحكمي لا اصحابتاذا ايكولتو كنيسو الله سبحانه وتعالى واقيه قدر كعسا ذهبنك يا مالنتبا الله سبحانه وتعالى واقيه اينيدنكو كويكرن هبنكي او دنتو كشو الله سبحانه وتعالى وايدين فودو ديتو كدا واخريه ويدين فودو ذا قرانك كريمك الله سبحانه وتعالى وحو اوغي هينيذن كميدنا قنى يانكو وحنون سنى ياكو وصفر ياكو دوني يرزق يا الهي ياكو وكود داقا لما يجد كا الهي ايتو كدا واخريا وحي دين فوضو داقا قرانك كريمك سلاة دا اوغا سكدا نبيحي يا الهي دارتيسنا قيستا وحاد نفتي ان اوهر مرستان او خير وحاد كهي ليسان الهي سبحانه وتعالى اكتي سيستقو كخير بدن كنا اجر وين ك الله سبحانه وتعالى ادام بردعف الله سبحانه وتعالى ايساق ادام بردعف النحري سبطانة الله أكبر الله أكبر لا دن ايها لاحب إن ربك يعلم وحن كفاي يدسنا قيمها سلاة الليل كي يسد الله سبحانه وتعالى وتربيه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاه الليل وصلاه داو فضلي بدل مركي صلوات كمفروضاتك لا ريبه وان عليه الصلاه والسلام يا انت الرعدي الرميسي الله سبحانه وتعالى و هو اوغيه عملك يا دق <تصفيق> دقاقينا هبين يا مالن كستا قوفكم مسلمك وحا لغه ربا ايها لحين الله سبحانه وتعالى كحرنا و توبتكن القران كان اخريته وقتي سنه عدى الى الله سبحانه وتعالى وقف ايديسه ايتان وحان كلاو كا قادنا قيمها اولى هي القران الكريمك مسلمك حاله كسته اس كو سغن يها اي مشغول كسته و كو دحجيره كتابك الى جل جلاله و احكارخيه بحنا يد كفدي سننا أيها حب إن اللهسم بعدد إله سبحانه والتعالى سيا صد يزكذا هي خير وناجلله حرسسي الله سبحانه والتعالى تي صلهها لا لأجر الدداف الله سبحانه والتعالى ووحوددي سننا الدداف الله مغفر المسلمين والمسلمات الأحييا منهم ألاوات بررحمة كيااررحم الررحمين وصل الله مع النبيين محمد وعلى عليه والسحبي جمعين